لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن نكُم إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فالقاموا ساعفوه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنا لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ قُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَأُصَلِّبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقْلِبُونَ إِنَّنَا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْتَ مَنْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وأوحينا إلى موسى أنصر بعباده إنكم متابعون فأبسل في الرعون في المداين حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّنَا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ